أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ إِلَّا نَعْمَاناً مِنَ النَّارِ ثُمَّ ليأوس كفوك ولئن أبقناه نعماء بعد ضراء ما الستر لَنْ يَكُونَ لَن نَذَهَبَنَّ شَيْئًا عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ Yeah. Mm -hmm. للذين صبروا وَضَائِكُمْ بِهِ صَلَوْكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا لو إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَمَا الْقُرْآنُ إِلَّا كَلِمٌ قَيِّمٌ إِنَّمَا أن على كل شيء وكيل صدق <الله العين>